وَهَدَيْنَاهُنَّ نَجْدَيْنِ فَلَقُطَّ حَمَلَ عَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهْ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ